119. وأن الله غفور رحيم 110. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 112. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث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 شيئا ولا يمتدون يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل انتهديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احداكم الموت حين الوصيه اثنان اثنان فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَرَبِتُّم لَا نَشْتَرِي بِثَمَنٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُم وَلَا نَكْتُم شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّ ذَلَّ مِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَّ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ استحق عليهم يوقن سيمان بالله لا شهادتنا حق من شهادتهما وما عدينا اننا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانهم واتقوا الله واسمعوه والله لا يهدي القوم الفاسقين